بيوستاني. على تطبيق العمل الإسلام. أصل دوم لا أود أصلي كلام كتبه بهاتفوا. لسر منشنا كاني بن سلفي دعوتي سلفي. كا الله سلفي. شما أم سلفية سلفيات يان سلفي بون شرعية. أجناء أهل بي دع نويا. هو هو سماكم المسلمين من قبله. يعني مسلمان مسلمان وتوه والله أوندم مسلمان هي أحكام مسلمانيه والله منافق اعتقادية يا منافق عملية يا مبتدعة يا شندين اش تثير بناؤ إسلام وديت والله اسلام اجداني جذاني هو ناصر أهل السنة ناوي خيان بين أهل السنة يان هندجر أهل السنة كيش لابن بكان أهل حديث يا هندجر كيش لابن السلفيون يا السلفية بقولنا كتابي وهي لم زمانا وكتجاني كتابي كنسية الشيعة هم أهل السنة الشيعة هم أهل السنة يهامكسكس لم زمان أشاعره نحن أهل السنة وهو هناك خلقك ديد مبتدعا لأننا نحن أهل الحديث بل أن يكون فهم السلف كيف يتعرفه؟ الكتاب والسنة بفهم السلف فهي يتعرفه؟ إذا لم نأشعره فأنت أبي أبداً تشين كي تر باید ولیم اما هر ناویک اختیار کنیم ناو که بود شخصی نیه یا بون ناوچه ای نیه یا بون برشیه اسلام نیه بون برش نه بون ناوچه ای نه شخصا نه بون برشیه که لباس کنه بون میگن ایکنای خم نه الجهادیون خلاهی، العلمیون الصائمون خلاهی شمک برشیه که لباس است. ولیم اهل الحديث، اهل السنة السلفية لناو منهج سلفة هرهم دينها وهرو هر ناول أهل سمعنا ناو ناوي الناوا بقى ينوا نبو الشخص كا نبو طائفة كا نبو ناو شيء كا نبو بشك اللي بشركاني إسلام أوش فرق للناوا كاني إيه ولا جلتشيا لا يواني كاتي أعلم أصول دعوى سلفي أصلي دوام أبيهموا مسلمان يش راستخين بمشيوا به بعيا أصلي دوام بريطيا لا بيداعري للسر جيباجيك ذنيشي عملي بو اسلام إذا اسلام بيادكي لخوتا لخوتا لم نالتا لكمالقاكتا او إذا كنت جاء أكاثا وإلا أهلي بيدعاه اميه إذا أمي. هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية اما في ذاقرة تطبيق اسلام ابي واجب شرعي كان لخمانا نام بربابكين وكو بين وهذا هو واجباتي في الحياة كما يشمل الحرص على العمل بالسنة فهي سكردار بكين با او اشتاني كلا سنة داعاته أي ناكري من سنة سلفين بلان جاني أخلاقي مالي هل جاني جزراني ففي سنة ذنبه هم مبني نبي لسا سنتي في غنبري فاصل الله صلى الله عليه هلشان حكما باب اهلي سنة حساب كريم معتقداتي اهلي بدعينيه قرام أهلي سنةك كامل كامية أو يجياني هميلة سنة بها بوية كما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيل هاتش نقلت وانات داعي كالنوافر يعني كاما, كاما أوكس السلفية وسلفية كتواو أقر سنتكانك كي أو سلفية أقر ويترنك أقر قيام الليلنك أقر تطوعنك أقر انفاق وصدقات واننك تسي خلق نقدي بو شوي كل سنه دار امش وامن ليكاز زور ضروره اي مكتبي سنن مخواني كتبي بخاري مسلم ابو داوود المدينه ساي يعني مصادر حديث تو حتى مصادر حديث مخوانين نزني سنن ونوافل وقروبات شي وجوهي قروبات شي تبيخ هناك اينا مسلماني شي فارغي دز بطال داشي دائما باسي ها و على زو سياسه وشتانه عقيد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 أيضا يحرس على القيام به هروها وقيام التطوع والإنفاق ونحوه ايضا يحرس على القيام به يعني أبي في هستي أن خذ يقول أبو عبد الرحمن عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثون الذين كانوا يقرئوننا القرآن أوانيك قرآن ينفير كردين وتصحابه أنهم كانوا يستقرئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى دعوين في غنبري إخواءك صلى الله عليه وسلم آياتيان بسرد الفرنية وآياتيان بوباس كات. فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها. كأقد دعوين آياتيان بوباس بكلايا دعوين زياتريان ناك. أو دعوين آياتيان أبدا أنزاني يشان فيه. دعوين يشتريان ناك. لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. اوده عیاتن ابدی شنبه که بداند چه جور دارویه که دلیاک، داروی هرچیه که. خاله میشه سبب دخو، خالکی عیاتی بومانسکی، فرمان با صداقه کنایک، فرمان با این فقنه کنایک، فرمان با عدله که لقل خزانی خود، اخلاق جوان به اگر فسی واوی توافقه هیچ شتگا ابیسه هیچ تدبری خنک. وقت معلومات شد که وقت آتا. خاله وقت فلما صحابة ونبونا داعيت فيروينش ونا إيشان فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من عمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا أم الله يعمل الصحابة وهم علم فيروينام عملش فيروي كابو ضرورة لو كاتي كعلم فيروبي هرشق إخواني الأزاني تواه قرآن وسنتي صحيحة وراجحة بتشوروا إيش فيك كشنجاره إيش فيك كابوي لا لا تمشي علمهم فهذا هو منهج السلف رحمة الله عليهم أجمعين. اما منهج السلف يقرنون العلم بالعمل، يعني بيكو علم عمل بيك قريادة، علم عمل بيكو أبسنوة، لأن العمل بالعلم يخلص من الوعيد الشديد المترتب على ترك العمل الواجب. شو نكى بعلمك لو هر رشانی کل لو حدیسانه دایا، لو آیتنا دعاتون نجات داده. چون تو شتیک ازانی، بالام ناشیکی، خویک جاریش نایکی، او هر رشای لسه قوله في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون بزمان یلین وشتنه، بالام بکر دوکر دویپ نک. يعني بغضا بغض يعني رخيته على زور رقي لا اللقويه كتو علم الدارباش تيقه به كدوش فينك مقتن عند الله أن تقول ما لا تفعلون ولان العمل بالعلم فيه انتكاس عن الصفة المنقوت التي وصف الله بها اليهود في قوله عز وجل كدوا كدن بع عمل بيتوانكني او الصفه تاعي عند ركوت نوايا خدارنينا لو صفة بغزيان عند المنقول عن بغزيان الصفة المبغضة يعني كخوية تعالى زور رقية إليها كيهودي بي وصف كدوى يعني يكي لو صفتاني كخوية تعالى رقي إلى يهودا أمية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها حملوا التوراة يعني وكو علم علميا بي كتيب يعني هيو علمشان بي يهود فوراتي النبدرستهاي وقوء الخوين نوع علم شيء زانن بلن ثم لم يحملوها أي عملا أي غير عاملين بها إيش بينك الدوا نموني كسي كعلم فيه بي وعمل فينك كمثل الحمار يحمل السفارة وقوه يدريش جواي أقرب بان بيشتيب كي الكتاب السفار جمع السفرة السفر يعني الكتاب العظيم بينك فيش شا قدرشش اگر ون او مجلدات چیس فدیکه؟ هیچ هیچ سفده نیه دو لقاده تنکر کره و کتیبش کتیم صفر صفر او صفری از کتاب العظیم بلامیش فدیش نه علمیان های یهود علمیان های کتیبیان های بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين او ان منئ او كسانيك علما نهاك كذويفنا كن او او ان منئ شيخرا بئس مثل القوم او ان منئ شيخرا خلف شيخرا اوانيك ايات ازان بلان باور شامباني والله لا يهدي القوم الظالمين ويتعالى تعالى هداية أو أنا نادى تلك الظلمة وعلمت فيه بيت طالعا مخالف في علمك ليشفكي. علم يعني أنه كان دين وفي العمل بالعلم الوصول إلى الغاية المنشودة بطلب العلم يعني كاتك علم بعملك يخذ كذ أو مقصدا أو آمانجي حتى لسدأك به يعني علم به پیچوانی پرهه. سپر اگه داری دینارده بی دیناری که بی بای علم وانیه. حتی اولی باخشه آشپزی. هر علمی ازانی چو بیگه نباید سیاواسیه. زیرا که حتی به آشپزی نکم اکا. بگر سابتی جا بی و زیادی جا علم که دنبه عمل کم نکه وقال الفاضل الفارسي قال الفاضل ابن عياض رحمه الله لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به كسك عالم بشتي عليه اشتع علمني تاهو كاري فينك كاري فيك اشسبد فاذا عمل به كان عالما او عالما كعمل بك بعلمك فرامك كعمل كان نعم أما خطيبي بغدادي الكثير يقتضى العلم, الع... الا... العلم العمل العلم العملة هناويتي فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه بنجوازي سلفي بايخي شذور بَم أصله بنتيني أداكا في داعر بين سلك الدواء أكاد يعني بلايا وجرينج أذور بك الدواء علمك وتحث الناس على الانشغال به هاني خالشي أداك الدواء حتاكل دواي زياترو زياترو بكى بضامن السندر نشل دلوه دعوي سلفي فإن الانشغال بالعمل أنفع من الانشغال بما لا فائدة فيه من كلام مباح. أجر عندك قصا، عندك سوابس، عندك معلومات ببيزاني. بقد أو بقلقنيا هر أوجتني كأي زنيك دواي فيبكير. هر شيء كزنيك دواي فيبكير لو باشر علمي كيزورده مباح به. يقصك مباح بيت حلال بيت ولا ميشي فينكي نأكر دوابك كمكي كهاتا علمكي كهاتا كدوابك يبكى لقصيك حلال جبي دوابه اشتريه ونحو ذلك فلو أن شبابنا وفقهم الله تعالى أقرب بيتوا قنجا من بم أصلاها البسن قاموا بهذا الأصل حق القيام بباشتريين شيوا بم أصلاها البسن وأنجام بدن لا من الوقوع في كثير من الأمور التي ليست من خصائصهم. أجر جنجكان خليش كدوابن نجاتي أبي لم هموشتي كتي كوتون كهيج ثابت مندي أو النية است جنجبيني حرواق خلك بوبا شي بميدياكارو رشنا ونوس ومحلل وقسي صحاب قسي في تاني واقع وراء وراء هي صحابة تابعين علماء وراء وراء تحسن. ترى كي جن جكا، جورشتك نازه، حد جورك الدهوي كيجناك. بلام لخواني خلق أقساه، لمستقبل أمة يقاساه. بي كان كتماشا، أو هم وقس محللين، كان جو لو باشته ل اوناین که پسپارن جای اوی کپسپار رو ایشی اوه دولت دایمزرن دوا یا دولت با نمونه این بن مهر خوی علم کیزور پسپاریه لوا موضوع با من دارش بشه نیه خودگنش نتواند زور کسی به ما خوی مزحول کردو باشته و نه هر بسیارس اگر کردو کن له هموش تنه جاتی نمید لکم ولشتیک اقساق کن آلتی من خصائص هم بس يعني إيشي خوين نير اختصاصي خوين نير، والتي الاشتغال بها مضيعة للوقت كخوين بوشتوى خريقة كان كاتلا بس 3 8 تاعة شر كان الاشتغال بتتبع السياسات وكان دعوة للتفكر فيها إلى جميع الناس ونحو ذلك ونمنى شندين خلق هي خوين بالسياسات الدولية وبالسياسات احزاب و محلی و نه از انواعش تو خدیک دو، هیچ چیشیتی نازن، هیچ چیش جورنا بونتیای، بالام شبابیشن، باید امانه همی کاتی خوان اکوشن، بد اوناین که علم کم مختصنین هلا نکوتون پیان نسبیر روا، بالام چی وزن نعملی ناو کرد وی چاکی ناو خدیکش تانن، یم عموم خوبان که بله پیوست دعوي إسلامي للسياسة ولا حكم في أفكار وخلقي سرقال كي منازعي حكام وسياسات وأنو بلام لسر سنن لسر عقائد لسر أخلاق لسر أمور يعنى فهذه الأمور وامثالها ليست إلى طالب العلم أمانئي إشكالية إيشي طالب, إيش طالب علم نيا إيشي طالب علم اشتكيت له وياك علمك يخوي بخانه وإنما هي من اختصاص ولا ولات الأمور أما إيشي السياسة دمدار جوركانة أمانه كوا حكومة أبن بريوا أما هذول دولة أبن بريوا ما بستم أمانا يك يستحاكمن نا كإيشي سياسة في إسبيرد للإسلام أو ما بسته كم عالم كم خبيره كبر خبير الاقتصاد خبير السياسة تماني شيء هي زور تجربة شيء هي رجلاه ش العلم الشرعي شيء هي عقيدة سابتي شيء هي أخلاقه شيء القرآن والسنة كم بلام ایشی آیپیس پر را، بلام هر واحی گنججل مالی خویتی سر تاکانی بر هر تجودیج نزنه، نزن، بلام فقیش نزنه، هیچ نزنه، بلام سیرکیل سیاست قصر. ابینی ن سیاسی کیوای، ن نفقیه کیوای، ن علم کیتو و ک، ن سیاست کیش تو و ک، اما موفق زایل درست بی. اسلام اصل، كابو كسكطالب علماء، كسكطالب علماء في وسع علمك يخوي تواك وخاريك اشترنوا. توهال كودي لعلم أو كاتي اترهموش يد بدرسهم. شو كها يا، أنظمة هي هم إلى نوق تاريخي دوباره أو هم قصصو أدلة وأحاديث كهاتون القرآن والسنة هاتون بيخرنوا أصولهم مشترك تكدله. عندك سيكش اكثر من شي غير بو تجارب شي لا واقع حيا ازانه وقات السياسه بلام غنجي بدايه تي بلام سلكي نعلمك باجد يا اخواني كلشي سرقه لك هذا الشيء وا بطاع النمحز بف ولو جماعتك ولو طائفك ولو حكمتك ولو سيستماك يعني هادشيش نازل بوي طالب علم فيه سخريك جبن خليك علمي شرعي بوي هلكويتي وانما هي من اختصاص ولاه الامر أو من ينيبونه نائب كاني هو قول الأمر كسكارب دستة يعني نائب كاني يتبون منه شن كسك أو أي سبيرث ولم اقتحمها في آ من الشباب اقتحمها يعني دخلها اقتحام يعني خذ بخزني تناؤش يعني شوني تونية. يساكسب شوني خلو ماليك دخلها. ولا مختحمة. أقل فيها يجب أن يكون هناك. وهو مختحمة. أخي وزور خوية. بابا يشي تونية. شوني تونية. في آمع الجماعات. كون الله قنج يزور خزان ناو تي وناو سياسته. ونزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر فيه. خلو. با. بأولي أمر بكاربادس بكساني كان جهلهم جهل وظهر انحرافهم وخرج بلدهم في هذه القضايا ولا لم هموساني كروادا انما يعتمدون على قصاصات الجرائد الأجنبيتي والإذاعات الكافرة فيثقون بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. شنكا أو فرانيك كلا جريدك أو لا جريدك أنا يا فري فلاني فري فلان يا عمودي فلان فلان لا جريدك أنا استخر النوى لا أو جريداني كإعلامك أجنبي كان أي أو إذاعة كافراني كدش الإسلام قصاع لكن لو أنا وش دبر قدر سقشي فيها كان ويبنون أحكامهم عليها كما هو الواقع في حرب الخليج بونمنا لكاتك حرب الخليج رويدا كات عراق لقض كويت أواني أو نون روى بحرب الخليج كعراق فلا ماري كويت دا أو كاتك كويت سعودية ولا تاني خليج بدأس هاتن وبدن هاتن أو أبو أمريكا لسد سعودية وكويت أواني كدا. مسلمان خلافك الزوز وينكويت نيوانا حتى لبين عالمي آية أمريكا لا قل وطأة إسلامي كانا درستا بدنا العراق قال ولادك إسلامي بوش كلا بعسيه وكفروا ظلمي ظلمي في إيش سلطة دي ظلمك برو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 كابو درزمية يا المثيل الأمريكاء والذي تشبه عراق اوانا شي كابو او ولاتي كتري كنوكو نوكل سعودية ولاتاني اسلامي نكرت صدام صدامو أو انا لو لا تماشيناك بوي اختلاف لمشته رويدا لما مجموعية زور للشباب قصيراك ايش خوايا النبو نا علماء قولا نولات الامور نا فياوي سياسة نا لنا ومسلمانان بس كسي معروفنا سياسة خلافك كزور قيل وقارق ويستشون هالموضوع اللي هم كسيخسيتي عا، الله من في موع، بابا تو في دوانة بيت، تو غلطيت، تو جنجي، تو مش علم خوينا حقنا والله من نازلنا، بس تو على قصب كي يا قصناكي كذوري ناقر، تو في مركز خلار ليتوانيا، سري شيء بأخد له سيكي، لا محل لهم في في العراق، يا من العراق، فإن بعضهم اعتمد على مثل هذه الخصائص، هندشان لأجل يكانوا اشيء خرندوا وعلى على مثل هذه ال إذاعات المسلمين وأدخلوا في قلوبهم الرعبة شندين نكبات يعني ويلات اشيء خلافا بسروا مسلمان ديانا للموقف خلافا كانين وأدخلوا في قلوبهم الرعبة تصورك <تصفيق> صدام <تصفيق> حسين كاتك كويتي لا غير كذى دولة كأمريكا هندك عندك دشي سعودية وأمريكا وأمانة كانت تقلع عراق بزيب دي ديرو الشرقين ديش بسعودية جيادة أها من لبيل ما. وعلى مثل هذه الإذاح فنكبوا المسلمين وأدخلوا في قلوبهم الرعب شندين ترسيان خسني وضليم مسلمانانا وفرقوا شملهم شندين جاوازيود وبريكيان دروسكت ووحدي كلمانما ومزقوا كلمتهم التي كانت مجتمعة وهذا الاعتماد على القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عنده مما يسمونه بأصول فقه الواقع زل فزا الله فقه واقعتا النية سألت كان واقع شهر زانين هل خريك اكتيب الزردكان هل خريك نازن فلان وفلان وفلان نازن أما التهمة بو قرآن تهمة بو السنة تلك علم هي تشي ثقافات هيا لقرآن هي مشتناها فرماما بو بكراو عمل لا يعني لا تريش لا بس انا سنوصل لك انفك و كاين هيا اواني كاي بني شندينشتي نمتكي شنديشتي جواك ان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أوان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اهلی بیان بگرا استعانتون تسرش اشکان بول مهر و بقیه سند رکوتوا یعنی اولی که آمان اعلام هر اولی که علمانی کنن اعلام و بشه وی که چاکت رو باشتر رو چارچیو درتر سالانی کن نی عیش تا کانون بیداین و تا کان عنود این کفری عالمی بلا ميستا أوهيك الكفر العالمي يكفيه نالن، في علاش يأكان، كذا يأكان دوباره يعني اللي الحكم إلا لله. أي حكم الشعب، هم معلومة، بلى اوكي باورن بيتي اماوي متويا كان الله يمنه تو ما عليه باشا جمهوري الا من جمهوري مديمقراسي الا من ديمقراسي موي امام كحزبي كي دينين الا من حزب دييني ما ناري تصور الا من حكمتي شي مدني ما عليه بو ولا حكمتي ديني يعني او حكمتي كوان نصراي كان لو حتى لو سيطر جالي كان كسي على ما عن حكمتي مدني ما نأويت، ما بس من حكمتك ما نأويك وحكمتك هي في الله <سؤال> مدني يعني يعني مدنيات أيوة يعني حكمتي مدني يعني خلطين. علي حكمتك هي مدني ما نأويه يعني حكمتك ما نأويه وكم حكمتك هي مدنيه. أنا بعيش شيء من قومي السوريين بيني واخواني على ل... ل... اليوتيوب وانا بقرأ مدوياها رساله الى روسيا وامريكا وبريطانيا ما ترفضوا في شيء قاعدين رساله فيامي أنيرن. نحن لا نريد حكومه دينية وانما نريد حكومه مدنيه أهو. فيامي فيا من الله او اللي ما حكومه دينيه ناوي مدني من اويت لكن ماذا يفعل هذا هو كو... اعتماد جرائد و مجلات و اذاعات و بشيري و غير مقابل و هو مقابل و هو ما و هو مقابل و هو مقابل و هو مقابل و هو مقابل و هو مقابل و هو مقابل و زو زولا واقع هذا بالام لفقه شرعي الشرع النبوي لفقه دلي شرع هذاي شرعي وحكم كذا بزين الصواقع نعم بالام شرعي زاني جريمان فقه واقعنا زاني ان شاء واقع شرع هذا علماء اهل السنه هم لفقه شرعي شرع هم واقع شرع هذا مش كي بر ولما خرج علينا هذا التيار الجديد جنا على العلم والعمل. كاتك أعم الروت كوتن دركوت بنافق واقعه بناؤ عقلانيته بناؤ أويكافيوستا لسياساتها مكسئق سبك جنا على العلم يعني الظلمة جنايات يعني كل بيرامبر بالعلم ولا بيرامبر بالعملش. نعلم الشرعيان وكو نا ندخل بإخوانه، ونا كله بعلم كده، ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جلياً في شباب الأمة. أستمع علم وعمل لنا وجنجا. بتايبت جنج حزبيك عن بنتهم شاينك. علمنا كفاية، عمل بكتاب وسنة كفاية، ونعلم هالأمانة لأنو شباب أمة ميلوه شيء عن بيني.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 جرائد وب إزعات و... تصورك لما رمضان كان من بيني ويجلوتش بيني وده لما بزقوقتك قدر يعني أحمد ويا أم تشان عندك لما موسى تواني أنا الشوكان هم كان عبارته بكرانوش. حيث شوامبو لما بزقوقتك هماس لا يشبي بزقوقتك لا راسي بزقوقتك جروبي ألف لا أو با ب مسابقة فرسيانو بم جوشكاني يعني أولمبياتي صالي فلان كشت يا سر كده آها فرسياري ياري تتصوت حالواني فلاني لفلاني بوه شيء والله بوه خلق في واقعي الواقع أية واقعي في والله نشي الذين كدارنا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا يعني واضحا في شباب الأمة فأنت ترى شباب فق الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القوال العظيم. يعني كوا جانج يا سدم يخوي أجري لغيبة، لبوهتان، لا لافتراء كذا، لا لتجسس، وها هو. يعني بين تاء وراء هذا نوع ماني خلا بس أيضا غيبة نظرة فلانة يعني أنواع تهمت بو خلك كل قص كذا لشتى وا جانج قص لشتى وا قص أكاد بويه لا يلتزمون أحكام الشرف في كثير من القضايا العظيمة، والواجب كابو أجر أمان زاني في سعما هو شقينا فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم فيسا خمّن فارزينو لخاف وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائض العظيم في الدين والدنيا، خوان بشتانكم مشغول كان كسود قازنجي جوري مزنيا بودين بدنيا. أما الاشتغال بما لا فائد فيه باش ليك وخذ مشهولك كخازان جيتانية هذا مدمي وقصي وراء، وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصي يعني خذ بخزيني تناوهن ديك هي شي توني تايبتي فهذا وباله كبير دل انجام خلافك زوال مزنا عقوبك زوال قورية ويفوت على الإنسان من الأجر والخير الشيء الكثير وأبيته هو كاري أول لدرس إنسان درجات شيد. شندين اجر شندين فعدهاش تجودة جودة شندين خيلى جودة جودة إشتيه زول لسه دا. فعلى الشباب أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم في ويست جنش لخاب ترسن وأن نفوتين وأن يعملوا بما علم من العلم كردواب كان بو علمي كإخلينن. حتى يفوزوا دينا ودنيا بو بن العز بن رزقار بنسر كتوبن لدنيا ولدي نجداء وصلى الله على Vielen Dank.